ويا هيل تفتلي واسمع دعاي لك يا بتشبع من البيت وتواجه دعتك بصوت يعصلك ليه ما توحيه ونسمع ضروعك به صدى الصوت الى الجاجة علي كل فؤاد اخراجه مصامخ رعيه خف الله في رعيه ما تسمع خلاجه ترى العطق اجاكه تا ما انا واجه وترى الود الليل ما ظلم من جيت لك ساري سرجه وصالك والجفا يا مفخسر وجه وترى قصرنا اللي كان سنهنا نجمع ونبني أحباب العود وسياجه لأيام ما أدري وين دارك ولا أدري وانا خابر اني باب شفك ومزلاجه غياب بلا سباها جاد بلا تنبيه جن فضل العرب نار على الكاب وهجه نضج قلبي جتك تكويه جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجه طبع حبك قلبي وعليا ما تمحيه هذا اجرك يحاول يموجع يمتالى من لكن ظننا الغالى تحييه عرقال وفاب الروح والقلب وجاجه خبرت وحد يبكي على واحد يبكي حدد مسجون ما يبغي افراجه احبه ولا ابغضته على شي يسويه ولا زالت رقبه رجا فيه من عاجه عسى منزل ضماحك وقال تسقيه وتضحك لها الدنيا وياضحك احجاجه في قد خاطري شيء من الضيقة مسليه وغدت روحي من الناس والليل هجاجه اروح مكان خابر خابره ياتيه عشوق القدم صباه وهي ما لا حاجه مكان نزين واول مواجهه له فيه وانا خابر مرجل مثله بدا واجه لعل وعسى ما حدني للمجيدعيه واشوفه وانا ما ودي اساب بحراجه يحب الجريح اخر دربا وتحب القدم جيات مكان وعلم واجه وتحب <يا> الجريح حخر دربال قاوي ويجي وتحب القدم جيات مكان وعلم واجه.